Book Piętnaście Chamsata 15. 15. Owoce i artykuły spożywcze El thymar wal wa Ja mam truskawkę معي حبة فراولة معي حبة فراولة مام كيوي اي ميلونا معي حبة كيوي وشمامة معي حبة كيوي وشمامة مام pomarańcze i grejpfruta معي برتقاله وحبة جريب فروت معي برتقاله وحبة غريب فروت. معي اي إيمانجا. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. معي بانانا أناناسا. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. يا روبي السوادة <سؤال> أنا أعمل سلطة فاكهة أنا أعمل فاكهة <سؤال> أنا أكل قطعة توست أنا أكل قطعة <سؤال> أنا أكل قطعة, <سؤال> قطعة توست مع زبدة أنا أكل قطعة توست مع زبدة. يم توستا ز أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومرّبّة. أنا أكل توست مع يم انا أكل سندويش. أنا أكل سندويش. يمكن نكز مجرين أنا أكل أنا أأكل يم مارجرينو أنا أكل والطماطم. أنا أأكل Potrzebujemy chleb i ryż. Nachteżu ila chubzin wa a ruz. Nachteżu ila chubz wa aruz. Potrzebujemy ryby isteki. steki. Nachteżu ila samak wa stek. Nachteżu ila samak wa steak. Potrzebujemy pizze i spageti. Nachteżu ila pizza. Ł makaunet spati nachteż pizza <mada> ła makarunę te co jeszcze potrzebujemy me we nachterżu zjeda ten alewelik meda nachteż zjeda andelik na zupę potrzebne są nam marchewki i pomidory nachterżu ile żezar ułotomotym. Liszuraba Nachtasz ile żezar wotamatem liszuriba. Gdzie jest supermarket? Eina supermarket. Aina supermarket? Aina supermarket. Po książkę i teksty zapraszamy na ww.book2.de